وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ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 114. وخلق الجن من مارج من نار 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. رب المشرقين ورب المغربين 117. مَجل البَحرينلتقِيان بَنَهُما بَبزَخُ لا يبغان فَبِأَ آلَ رَبّك ما تُكَذذب يخرجُ مِنْهُ اللل المَرجان فَبأَ آلَ إَبّك ماَا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 إن استَطعْتُم آتَفُذُ أن مِنْ أَقُطالِ السَّموَاتِ وَالْأَبضِفًَا فُذُ لَا تَفُذُونَ إِلَّا بِسطان فَبِأَي آلَائِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذِبَان يُرْسَلُ عَلَيْكُ مَا شوَظُم مِن النار وَنُحاسُ فَلَا تَ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 يَطُوفُونَ بَيْنَا وَبَينَ حَمِيم آن فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقامامَ رَبّهِ جََّتان فَبِأَيهِ آلَ إ رَبّكُمَا تُكَذذبان ذَوَتَ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 مُتَّكئينَ على فرُشابَ طَائِنُهَا مِنْ استاسْتَذقَ وَجَنَجَّتَينذَ فَبِأَّ آلَ إ رَبِّكُ ماَا تُكَذذبان فِهِ قَاصِةُ الطرفِ لَ يَطُمِذهُ إِس 114. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. كأنهن الياقوت والمرجان 117. فبأي آلاء ربكما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 مُدهَاَّتَان فَبِأَ آلَ إ رَبّكُمَا تُكَذّبان فِيهِمَا عيْنَ لَِ الضَّخَتَان فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُمَا تُكَذّبان فِيهِمَا فَكِهَتُ نَخْلوران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان 111-لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 112-فبأي آلاء ربكما تكذبان رَفْرَفٍ متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان 114-فبأي تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ